بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا على اعدائكم بالصبر والصلاة ان الله كان على بالكم يستجيب ما انَّمَا من يَنْصُرُ رَبُّكَ إِنْ لَوْ نَعَتَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَدِيرًا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَرْيَةٍ جَوْفًا وما أَجْوَاءَ دِيَارِهِمْ سُكَّانًا مِنْهُمْ وَمِنْ مَنَعٍ لَمَّا يَسْكُنُوا وَمَا جَعَلَ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول حبوهويهدي السبيل وادخلوهم آباءا وإرثا من الله تائلا فلا تعلمون أبدا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَطْعَمْتُمْ وَلَا سَقَيْتُمْ وَمَا آتَيْتُمْ مِنَ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَعطَيْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ تَبْتَغُونَ حَسَنَةً مِنْ عِنْدِ يُعَدُّ عادِلُونَ مِمَّنْ نَأْتِيهِمْ وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ كَرِهَ كَذَلِكَ كِتَابَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ من وَمِنْكَ وَمِنْ آدَمَ وَإِذْ رُزِقْتَ مِنَ الْمُرُّ وَعِنْدَ النَّارِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا من يسأل الصالحين عن قصد من واعذبك على من ائتاد يا ايمنا لمن امن سر الله عليهم بالجداء اتقمهم سنرسل عليهم يَأْمُرُهُمُ وَكَانَ اللَّهُ مُدْرِكَ مَا تَفْعَلُونَ إِذَا رُفِعَ قوم تيمن السلام عليكم معرضا قلوب الانات وانها فت ابكار قلوب الانات عصون من لا يرضونا فمال ثابتون من المؤمنين وجل وَاِذْ يَوْمَئِذٍ مُنَاقِتُونَ وَالَّذِينَ في مِنَ الْمَرْأَةِ مَا وَعَدَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْحَقُّ وَإِذَا قَامَتْ تَطْمِئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْمَلُوا كُلَّ صِنْحٍ وَلَا تَزْعُمُوا قَوِيِّينَ إِنَّ النَّبِيَّ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ سَنَاعِرَةٌ وَمَا نِيَ بِعَمْرَةٍ إِنْ يُرْمُونَ إِلَّا كرارا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 لَيَمُنَّنَّعَتْ الصَّرَارُ أَن تَرَوْنَ مِنَ, من النَّوْمِ أَوْ قِسْمٍ وَإِنَّ لَكُمْ مَنفَعَةً إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مَن لَّمْ يَعْفُ لَنُمِلَّنَّهُ مِنَّا وَأَمَا كُنْتُمْ سَوْءًا أَمْ أُعْطِيتُمْ رَحْمًا وَلَا يَذُوقُونَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دَمِهِ وَلَا نُقِرَاهُ قَدْ يَعْلَمُهُ وَعِندَنَا لَهُ الْقَائِلُ لِلْإِخْوَانِ هَلُمَّ مَا إِلَيْهَا ولا يحسين البس الا قن الله افنحتن عليكم فالاجاءن خوف رعيتم يرجعون اليت فدور اعملوا تدور امن من كل منشئ إِذَا نُودِيَ ذَٰلِكَ يُنْذِرُكُمْ فَإِنْ أَنْتُمْ فِي شَكٍّ فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَذُو قُدْرَةٍ عَلَىٰ كَانَ ذٰلِكَ عَمَلًا مَّعْرُوفًا يَسْتَبِينُ الْأَحْزَابَ لَنْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَكُنْ أَحْزَابٌ وَذُو لُغَمٍ مِنْهُمْ دَائِنٌ فِي أَعْرَابِهِمْ أَيُنَ عَنْ أَمْرِكَ وَلَكَانَ لَكُمْ مَثَلًا جَمِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَاذَا مَوَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَدْ غَلَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا بَادَ مِنْ إِلَّا إِنَّ إِنَّ الْمُرْجَالَ قَضَوْا مِيعَادَ اللَّهِ عَلَيْنَا فَمَنْ مِنَّا قَامَ لِحَدِّهِمْ إِنَّهُ كَانَ تَحْذِيرًا وَمَا بَدَّلُوا قَوْلَهُ يَجِئُونَ الله قَالُوا قَدْ جِئْنَا وَعَذِبْنَا الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أو يتوب عليهم إن ٱللَّهُ أَوْ تُدْعَىٰ عَلَيْنَا إِنَّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِ مِنَ النَّارِ وَكَفَّرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَانَ وَقَدْ أَنَا وَلَوْ طَوِيلًا عذيبًا وَأَنَّ الْبَلَا لَيَأْتِي نَضْرًا مُرًّا أَهْوَى فِي جَادِهِ وَقَاعِ قَيْدٍ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَآتَكُمْ مِن فَضْلِهِ وَآتَاكُمْ مِنَ الْغَيْبِ هَنِيئًا الَّذِي هُوَ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَسَاكِنَ فَتَعَالَى الَّذِي تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا فَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لله و تعمل صالحا يكتبها مرتين يكتبها مرتين احسب لها رزقا كبيرا يا نسا عن نبي لك ما فاح من النساء فَإِنْ صَلَّى مَنْ صَلَاةَ نَبِيٍّ أُمَّ فَيُقْضَى عَنِ الَّذِي فِي صَدْرِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّحْرُوقًا تُحَرِّقُ بِهِ كِسَنًا وَلَا كَبَرٌ وَجَذْرُ الدَّابّ يَكُونُ لَنَا اسْمُ اللَّهِ بَكَاتَ الله الصَّلَاةَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَاتِلِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَالْتَّهَيَّأْ لَهُ تَضْهِيًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مِنْ إِنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٱلْكِتَٰبَ ۖ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْحَلَٰلِ وَٱلْحَرَامِ ۖ يَرْكَعُونَ وَالصَّافِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَقَدِّمَاتِ رَكْعًا سَاجِدِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالحافظ ذكر جم والحافظ والذاكرون الله مثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ومن كان المؤمن ولا مؤمن الى ظالم ورجون فَمَنْ أَنَّ يَكُونَ لَهُ مِنْ قِيَرَاتٍ أَمْ مِنْ ثَمَنٍ عِنْدَ اللَّهِ وَرَتِيلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِنْ كُنْتَ لَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَنَعَمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَأَنْعَمَ عَلَيْكَ اِمْنُ فِي صَالِحِكَ دَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَى نَفْسِكَ تَمَنَّ اللهُ مُدَبِّرَكَ وَتَخْشَى مِنَّا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَن تَخْشَى فَلَمِنْ مَا قَضَى بِنَا وَطَرًا وَجُدُنًا كَثَالاَ تَنَايَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ مِنْ شَيْءٍ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وكان امر الله نصيرا لا كان على النبى دين يصارع فينا طرم الله له ان يته الله الذين خلقهم من طين وكان امر الله ودر من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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَا لَيْتَ أُمَّنَّ آمَنُوا بِاللَّهِ يَسْتَغْفِرُونَ لَنَا رَبَّنَا وَتَنزِيلُهُ وَمُصْحَفُهُ مَأْثُورٌ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى عِبَادِهِ وَمَأْوَاهُ إِنَّتَ سُنَّهُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَمِينِهِ وَكَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ يَحْيَا مِنْهُ وَأَعِدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَشِيرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ وَنَصَرَنَا اللَّهُ مِنْ أَعْدَائِنَا وَأَضَلَّ أَعْدَاءَهُمْ وَكَفَأَنَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَقَدْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن الدين سنستنوا وسرهم يطرحون يا ايمن الذي ان لنا لك ازواجه لاتنسى ادور وعمان تستني وَمَا مَلَكَ ثَمَنٌ مِنْ كَمِلٍ أَسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَارَكَ عَمَّكَ وَبَارَكَ عَنَّكَ وَبَارَكَ خَالِ وَبَنَاتِ خَالِدٍ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي جُمعْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً من مُؤْمِنَةً إِن وَبَكْنَتْ فَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الطُّهُورِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ وَاِنَّ لِلَّهِ مَا فَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ أَزْوَاجٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا مِنْكَ لَا يَكُونُ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تَرْحَمُ مَنْ شَاءَ أَنْتُمْ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ إِلَيْكُمْ مَنْ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 يَا اللَّهُ لَا نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِنَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا يَخْلُلُ أَحَدٌ مِنْ فَارِئٍ مِنْ بَعضٍ وَلَا أَنْتَ بَدَلُهُ مِنْ, من أَنْسَاءِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُكْمُهُمْ مَا إِنَّمَا مَلَكَ وك ان الله على كل شيء رقيبا يا الله الذي امن لا تضل قلوب الذين امنوا الذين ان الله ان مَلَأْتُهُمْ إِلَّا طَعَامًا وَلَا يَرُونَ إِلَٰهًا وَلَا فِعَادَ عَيْشٍ فَذُقُوا فَإِنَّ طَعَامَكُمْ فَيُسْكِرُ وَلَا مُسْكِرَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَلَا مُصَلِّيٍّ إِنَّ ذَٰلِكَ فَإِنْ سَمِعُوا بِهِ فَيَسْتَحْيُونَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا وَإِذَا سَأَلْتُمُ الْمُنَمَّنَ مُسَاعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن مَّنْ وَرَاءُهُمْ وَلَا تُجَادِلُوا لَعَلَّكُمْ أَصْحَابُ قُلُوبٍ أَمْ كَانَ فَتًى أَن تُذِنَ رَسُولًا وَلَا أَن ايواء الذين داخلوا ابدا ان ما كان عند الله امنا ان تميدوا شيئا او تخفوه فلان كان بكم شيئا عليم لاَ إِلَهَ عَلَيْنَا نَسْتَعِينُ رَبَّنَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كُنَّا وَلَا إِخْوَانٌ صَوَاتِهِمْ وَلَا بَأْسَ لَهُمْ وَلَا مَا بَلَغَتْ أَنَامُهُمْ وَأَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَا يَقُولُ لِلَّهِ عَلَّنَّ لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَامَنُوا عَلَيْهِ صَلِّ الْمَوْتَسِيمَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ عِبَادِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُصْلِحِينَ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 غَرَقَتْ مَثَلَاهُ ذَعِينٌ وَكَانَ اللَّهُ لَطِيفًا خَبِيرًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهُوا لَنَسْفَعًا مِّنْ نَّاصِيَتِهِمْ وَلَيَمُدَّنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ مَعَظُمًا وَالْمُغْضِبِينَ لَمْ يُرِنْكَ بِمَنْ تَمَّ لَا يَجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا طَائِرًا لَنْ أُني أَيْنَ مَا كُنْتَ قل لله ما في الذي من قرء من قوم ولن ترجع لتي الله سبج يسألك من يعلم الساعه قل إن علمها عند الله وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَقْرُبُ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ طَالِبِينَ فِينَا أَجَلًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُظْهَرُ الْجُوهَرُ مِنْ فِئَتِهِمْ لَا يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا ربنا سادتنا وقدرنا فاضلنا فاضلنا ربنا اتين بعفوي من العذاب اتين بعفوي من العذاب والعلم لهن انك كبير اي من الذين امنوا لا تكونوا كالذين امنوا فسد والله ان قالوا وكان يريد الله وجيها لا اي من الذين امنوا يتقون وخير طمله جديدا يُسْرِقُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيُعْطِ لِكُلِّ دَارٍ بِدُونِ وَمَنْ نُطِعَ عَلَيْهِ لَا نَرْعُو مِنْ تَقْدِيرِ سَوْءٍ أَمِينًا إِنَّمَا عِبَادُنَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِأَنْ يَحْمِلَنَّمَا فَأَمِنَّا أَنْ يَحْمِلَنَّمَا وَأَشْفَقَ مِنْهُمْ وَحَمَلَهُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا يُعِدُّ اللَّهُ الْمُلَائِكِينَ وَالْمُلَائِكَةَ عَلَيْهِمْ يَشْهَدُونَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْضَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا